الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر رسل يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ ويعمل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جنات